لآن آل القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ج ي في م إن خ ل ق ا ل س م ا ا والأرض واختلاف ا و ت ل ل ي ل و ا ل ن ه ا ر ل آ ي ا ت ل أ و م ا ل أ ل ب ا ب ا ل ذ يذكرون ي ن ا ل ل ه م ي ه م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 وما للظالمين من انصار ربنا إ ن ن ا سمعنا مناديا ينادي ل ل إ ي م ا ن ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا, وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع ا ل أ ب ر ا ر ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا, ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف إنك موسوعه النابلسي أ للعلوم ا م منكم من ذكر أ أنثى ب ع ض ك من بعض ف ا ل ذ ي ن ه ا ج ر و ا وأخرجوا م ن د ي ا ر ه م وأوذوا في س ب ي ي ل و ع ه ا ل و ا و ق ت ل س ي ل ل ع ن ه م س ي ئ ا ت ه م و ل ا خ ل ن ه م ج ا ت تجري م ن ت ح ت ه ا الأنهار